نعم اسال عن حكم الافلام الكرتونيه اذا كانت هادفه كقصص الانبياء عليهم السلام والله لا ارى ارى ان كثيرا منها لا خير فيه اما قصص الانبياء التي الفها بعض القصاصين الذين اعلنوا تمردهم على الدين في فتره من الفترات واعلن انه يجوز ان تعترض على الله وأن تعتذر على رسول الله وان تعترض على دين الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أقول هذا القصاص وأمثال لا تؤخذ عنهم لا يؤخذ عنهم العلم لا سيما وأنه ليس بعلماء ليس بعلماء فالعلم يؤخذ عن أهله فهذه القصص عن الأنبياء لا يجوز وإن استحسنه البعض وإن أفتى بجوازه البعض مثل التمثيليات ومثل يعني المسرحيات المنسوبه الى عمر والمتقم المتصن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثل الشريط الذي وأيده بعض الدعاه الدجالين هذه الايام وهو شريط ما يسمى بشريط العذراء أو كذا وكل ذلك من الدجل ومن الهراء ومن إضاعة الوقت ومن القول على الله بغير علم فاحذروا من ذلك